ألو، السلام عليكم وعليكم السلام بابا بابا لا تسرع يكفي. يكفي لا تسرع يكفي نحن نحبك يا بابا يكفي ألم يكفي جروح يكفي قبر روح اكتروح يكفي ورددها معي طول الليالي والسنين طول الليالي والسنين وش عاد باقي ما ظهر عرض النفس الخطر <تصفيق> شبح على غيرك وعتبر <تصفيق> اخذ الحذر في كل حين اخذ الحذر في كل حين يكفي يكفي يكفي يكفي يكمنا والواد انطفات ومن بفقد اطفالها متعبا حزنه انين متعبا حزنه انين ويا كم فتى اصبح مع على خده يراد إشنه لا طرافة ولا يتحرك يسار ويمين يتحرك يسار يمين يكفي يكفي يكفي يكفي لا قبل كانت هيئة للفراح واليوم ناظرها حزين واليوم ناظرها حزين هذه مآسينا تزيد عمر التهور ما يفيد خير تصل من لا تصل إن كان لك قلب فطين كان لك قلب فطين يكفي يكفي يكفي يكفي اتبع تعليم المرور في السير ولا في العبور يكفي حوادث مؤلمة من وقعها يندى الجبي اتبع تعاليم المرور في السر والله في العبور يكفي حوادث مؤلمة من وقعها يندى الجبي من وقعها يندى الجبي يكفي يكفي, يكفي